سفر يوئيل الاصحاح الاول قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فثوئيل اسمعوا هذا ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخر فضلة القمص اكلها الزحاف وفضلة الزحاف اكلها الغوغاء وفضلة الغوغاء اكلها الطيار اصحو ايها السكارى، وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير لانه انقطع عن افواهكم اذ قد صعدت على ارضي امه قوية بلا عدد أسنانها أسنان الأسد ولها أدراس اللبوتي جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة قد قشرتها وترحتها فبيضت قطبانها نوحي يا أرضي كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعل صباها انقطعت التقدمه والسكيب عن بيت الرب ناحت الكهنة خدام الرب تلف الحقل ناحت الارض لانه قد تلف القمح جف المستار ذبل الزيت خجل الفلاحون والولى الكرامون على الحنطة وعلى الشعير لانه قد تلف حصيد الحقل الجفنة يبست والتينة ذبلت الرمانة والنخلة والتفاحة كل أشجار الحقل يبست إنه قد يبست البهجة من بني البشر تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة والولو يا خدام المذبح ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام إلهي لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيد قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشيوخة جميع سكان الارض الى بيت الرب الهكم واصرخوا الى الرب آهي على اليوم لان يوم الرب قريب يأتي كخراب من القادر على كل شيء اما انقطع الطعام تجاه عيوننا الفرح والابتهاج عن بيتي هنا عفنت الحبوب تحت مضرها خلت الاهراء انهدمت المخازن لانه قد يبس القمح كم تئن البهائم هامت قطعان البقر لان ليس لها مرعا حتى قطعان الغنم تفنى اليك يا رب اصرخ لأن نارا قد أكلت مراعي البرية ولهيبا أحرق جميع أشجار الحقل حتى بهائم الصحراء تنظر إليك لأن جداول المياه قد جفت والنار أكلت مراعي البرية الأصحاح الثاني اضربوا بالبوق في صهيون صوتوا في جبل قدس ليرتعد جميع سكان الارض لان يوم الرب قادم لانه قريب يوم ظلام وقتام يوم غيم وضباب مثل الفجر ممتدا على الجبال شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الازل ولا يكون ايضا بعده الى سني دور فدور قدامه نار تأكل وخلفه لهيب يحرق الارض قدامه كجنة عدن، وخلفه قفر خرب ولا تكون منه نجاة كمنظر الخيل منظره ومثل الافراس يركضون كصريف المركبات على رؤوس الجبال يثبون كزفير لهيب نار تأكل قشا كقوم أقوياء مصطفين للقتال منه ترتعد الشعوب كل الوجوه تجمع حمرة يجرون كأبطال يصعدون الصورة كرجال الحرب. ويمشون كل واحد في طريقه ولا يغيرون سبلهم ولا يزاحم بعضهم بعضا يمشون كل واحد في سبيله وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون يتراقضون في المدينة يجرون على الصور يصعدون إلى البيوت يدخلون من الكوى كاللص قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها والرب يعطي صوته أمام جيشه إن عسكره كثير جدا فإن صانع قوله قوي لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا فمن يطيقه ولكن الان يقول الرب ارجعوا الي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوم ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا الى الرب الهكم لانه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر لعله يرجع ويندم فيبقي وراءه بركته تقدمه وسكيبا للرب إلهكم اضربوا بالبوق في صهيون قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة احشدوا الشيوخ اجمعوا الأطفال وراضع الثدي ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقول اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الامم مثلا لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم فيغار الرب لارضه ويرق لشعبه ويجيب الرب ويقول لشعبه هانذا مرسل لكم قمحا ومستارا وزيتا لتشبعوا منها ولا اجعلكم ايضا عارا بين الامم والشمالي ابعده عنكم واطرده الى ارض ناشفة ومقفره مقدمته الى البحر الشرقي وساقته الى البحر الغربي فيصعد نتنه وتطلع زهمته لأنه قد تصلف في عمله لا تخافي ايتها الأرض ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عمله لا تخافي يا بهائم الصحراء فإن مراعي البرية تنبت لأن الأشجار تحمل ثمرها التينة والكرمه تعطيان قوتهما ويا بني صهيون ابتهجوا وفرحوا بالرب الهكم لانه يعطيكم المطر المبكرة على حقه وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتاخرا في اول الوقت فتملأ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص جيش العظيم الذي أرسلته عليكم فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزى شعبي إلى الأبد وتعلمون أني أنا في وسط إسرائيل وأني أنا الرب الهكم وليس غيري ولا يخزى شعبي إلى الأبد ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى وعلى العبيد ايضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام وأعطي عجائب في السماء والأرض دما ونارا وأعمدة دخان تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجات كما قال الرب وبين الباقين من يدعوه الرب. الأصحاح الثالث. لأنه هوذا في تلك الأيام وفي ذلك الوقت عندما أرد سبي يهوذا وأورشليم. اجمع كل الامم وانزلهم الى وادي ياه شفاة واحاكمهم هناك على شعبي وميراث اسرائيل الذين بددوهم بين الامم وقسموا ارضي والقوا قرعة على شعبي واعطوا الصبية بزانية وباعوا البنت بخمر ليشربوا وماذا أنتم لي يسور وصيدون وجميع دائرة في فلسطين هل تكافئونني عن العمل أم هل تصنعون بي شيئا سريعا بالعجل أرد عملكم على رؤوسكم لأنكم أخذتم فضتي وذهبي وأدخلتم نفائس الجيدة إلى هياكلكم وبعتم بني يهوذا وبني اورشليمة لبني اليوانيين لكي تبعدوهم عن تخومهم هانذا انهضهم من الموضع الذي بعتموهم اليه وارد عملكم على رؤوسكم وابيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبائيين لامة بعيدة لان الرب قد تكلم نادوا بهذا بين الامم قدسوا حربا انهضوا الابطال ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب اضبعوا سكاتكم سيوفا ومناجلكم رماحا ليقل الضعيف بطل انا اسرعوا وهلموا يا جميع الامم من كل ناحية واجتمعوا إلى هناك أنزل يا رب أبطالك تنهض وتصعد الأمم إلى وادي شفاة لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية أرسل المنجل لأن الحصيدة قد نضب هلم دوس لأنه قد امتلأت المعصرة فاضت الحياض لأن شرهم كثير جماهير جماهير في وادي القضاء لان يوم الرب قريب في وادي القضاء الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها والرب من صهيون يزمجر ومن اورشليما يعطي صوته فترجف السماء والأرض ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني اسرائيل فتعرفون اني انا الرب الهكم ساكنا في صهيون جبل قدسي وتكون اورشليم مقدسة ولا يكتاز فيها الاعادم فيما بعد ويكون في ذلك اليوم ان الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت مصر تصير خرابا وادوم تصير قفرا خربا من اجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في ارضهم ولكن يهوذا تسكنوا الى الابد واورشليم إلى دور فدور وابرئ دمهم الذي لم ابرئه والرب يسكن في صهيون